جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا سائل يقول متى تصبح علوم الدنيا والدين من الفروض العينية علوم الدين تكون فرض عين فيما تعلق بواجبات الدين وفروضه لأن العلوم الدينية يقسمها أهل العلم لقسمين علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية والعلم الذي هو فرض عين واجبات الدين وفرائضه وما لا يتم الواجب إلا به فالواجبات الدينية والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى هذه تعلمها فرض عين تعلمها فرض عين لأن العبد لا يمكن أن يقوم بها إلا بهذا العلم وهي واجبة عليه فالعلم بها والعلم بالغايه التي خلق العبد لاجلها ووجد لتحقيقها وتوحيد الله ومعرفه الشرك لاتقائه هذه كلها فرائض وواجبات عينية على كل مكلف اما ما سوى ذلك من علوم الشريعه فهي علوم فرضها الله عز وجل فرضا كفائيا بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين والعلوم الدنيوية تكون فرضا على بعض الناس إذا, كا إذا اضطر الناس, إلى, إذا اضطر الناس إلى, إلى ذلك إذا اضطر الناس إلى ذلك وإلا فهي من الأمور التي يعني إذا قام بها بعضهم سدت الحاجة إذا قام بها بعضهم سدة الحاجة فهي فروض كفائية إذا قام بها بعضهم كفى الباقين في القيام بهذا الواجب فإذا الفرض العيني الفرض العيني إنما يكون فقط في واجبات الدين وفرائض الإسلام وما سوى ذلك فهو فرضا كفائيا نعم هذا يقول ما هي العلوم الكونية العلوم الكونية كل العلوم التي تتعلق ب بهذا الكون من علم يتعلق بالانسان نفسه وما يتعلق بصحته وعافيته ما يتعلق بهذا الكون من من مثلا علوم البحار أو مثلا علوم المتعلقة مثلا بالحيوانات والدواب وبهيمة الانعام ونحو ذلك من العلوم التي تفيد الإنسان افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فكل هذه العلوم من العلوم التي تمدح ويثنى عليها إذا كانت من الذي مر معنا ذكره عند الشيخ رحمه الله وهي أن يقصد بذلك قوه ايمانه وحسن صلته بالله تبارك وتعالى والانتفاع من هذا الوجه نعم هذا يقول كيف يكون التدرج الصحيح في طلب العلم التدرج الصحيح يكون بالبدء اولا بضروريات الدين وواجباته وان ياتي الامور من ابوابها فيتدرج أول ما يبدأ بالفرائض بالواجبات وأهل العلم ينصحون المبتدي أن يبدأ بالأربعين للإمام النووي رحمه الله يبدأ بهذا الكتاب العظيم لأن لأنه جمع رحمه الله فيه في هذا الكتاب جوامع الكلم في جوامع أمور الدين من عقيدة وعبادة واخلاق فإذا حفظ المسلم هذا الكتاب وفهمه فهما جيدا أصبحت الأمور الأساسية موجودة عنده الأمور الأساسية والقواعد الأساسية في العقيدة في الآداب في الأخلاق موجودة عنده ثم بعد ذلك ينطلق في تعلم, أهل تعلم العلم في ضوء المتون الميسرة المختصرة التي جمعها أهل العلم في الفنون، ففي التوحيد هناك متون مختصرة، في الحديث متون مختصرة، في الفقه والأحكام متون مختصرة يتدرج. ب بذلك شيئا فشيئا نعم. يقول هل يجوز الدعاء أغثنا يا غوثا؟ أغثنا يا يا غوثا؟ يعني يقصد بذلك الاستغاثة بالله. والله سبحانه وتعالى هو هو المغيث أما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض فالمغيث هو الله سبحانه وتعالى والاستغاثه لا تك لا تكون الا به فكون القائل يقول في دعاء اغثني يا الله او انا مستغيث بك يا الله هذه الاستغاثة صحيحه ويا غوثه يعني منادات الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الذي ينبغي أن يقول يا مغيث يا مغيث أو يا مغيث الملهوفين أو نحو ذلك والأولى أن ينادي الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى الثابت في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويكون دعاؤه بأسماء الله في كل دعوة بما يناسبها من أسمائه سبحانه وتعالى نعم هذا يقول كيف تكون العمر بالطفل الصغير والطفل الرضيع الطفل الصغير والطفل الرضيع يحرم يحرم عنها أو ينوي عنه وليه ويؤدي به جميع المشاعر من طواف وسعي وتقصير يؤدي ذلك وتكون وينوى عنه ينوي عنه وله أجر في ذلك وله أجر في ذلك ولا تكون هذه العمره مجزئة لهذا الصغير عن عمره الإسلام لأن عمره الإسلام وحجه الإسلام لا تكون إلا بعد البلوغ لكن إذا اعتمر به والده أو حج به والده صغيرا كان لوالده بذلك أجر نعم هذا يسأل الحديث في الصحيحة للألباني رحمه الله مرفوعا كان داود عليه السلام اعبد البشر ما أذكر يعني الحديث لكن إذا صح هذا الحديث فيحمل على أنه اعبد البشر في في زمانه وإلا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبادة لله إن اخشاكم واتقاكم لله أنا وأكمل الناس تحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى فيكون المعنى في قول أعبد البشر مثل ما جاء في موسى عليه السلام وغيرها وأنا أول المسلمين مع أنه في الأنبياء قبله وفي الناس قبله من سبقه إلى الإسلام لكن يحمل ذلك على يعني امته أو زمانه أو نحو ذلك والله تعالى أعلم ما صلى الله وسلم على رسول الله